وضير الشيخ وفقكم الله ما حكم شراء واقتناء هذه الحيوانات وتربيتها في البيوت النمور والأسود هاي يجوز السباع ما هاي يجوز الكلاب هاي يجوز جائع يدخل على البيوت نعم والأفاعي يقول أزيلك علشان تلDAQ شتبي الأفاعي نعم يقول والقرود ولا القرود كل مالك مالك منها مصلعة هذه كلها ونجسة أيضا نعم وأخيرا حفظك الله الببغاء يا طويل هل الببغاء طيور نعم لا الطيور لا بس نعم